إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ ما يئس لا يئس الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولئن اذقنا رحمه منا من بعد ضراء امس سَتُوهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِ لَيَقُولَنَّ هَذَالِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى أَلَا نُبَّأُ أَن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان احرض وناب جانبه واذا مس تَهُوَّ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ عَرِيضَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لِنُرِيَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ألا إنهم في مزية من لقاء ربه ألا إنه بكل شيء محيط